بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسقرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لا أجرا غير ممنون وإنك لعلاقل ق عظيم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 هم ما زِمَّ الشَّائِبُ نَمِيمٌ مَنْ نَعِلِ الخيرِ عُتُلٍ بعد ذلك زنيم أن كان ذمَّ لِوَبْنِين إذا تُثْلَى عليه آياتُنا قال أساطير الأولين سَنَسِمُهُ عَلَى الخُرْطومِ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 فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين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 فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا قالوا يا إن كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا, إنا إلى ربنا راغبون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 أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذندا إذندا وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لن بذ بالعراء لن بذ بالعراء وهو مذوم فجتباه ربّه فجعله من الصالحين وإيَّاكَ الَّذينَ كفّرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمّا لَمّا سَمِعُوا الْذِكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ الْعَالَمِينَ